يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 وما وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً كفروا كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر طالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نخوض مع الخائضين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 اُتِيَ صُحُفًا مُنَشَّرَةً كَلَّا بَلَّا بل يَخَافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ